وعلى رِجَالٌ مُّعَلَّنَ رجال فِيهِ رِجَالٌ عَرِفُونَ إذا اصورفت اتبع الصا One other My <laughs> uncle... Yeah, <laughs> yeah. I'll <laughs> see أفضل <تصفيق> Look okay. ولو قد جئنا وَلَقَدْ جِئْنَّاهُمْ بِكِتَابٍ There بالحق يقول الذين نسوه من قبل قد فَهَدَ لَنَا مِنْ خسروا أنفسهم وضلع إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ سِتْ فَأَوْسَامَ ثُمَّ تبارك الله رب العالمين ولا تفسدوا في الأرض بغد إصلاحها ودعوا خوفا وطمعا ما تَغْلَى قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِ <تصفيق> وَهُوَ الَّذِي Happy فَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰنَ وَلَنْ تُبْصِرَكُمْ وَالْبَلَدُ يَئُوبُ وَخُرُوجُنَا بَأْسُهُ بِاِذْنِ with their name. إلى قومي فقال يا قوم عبد قال الملأ من قومي إن لنا رك في. Leave <laughs> me أَوَ لَمْ يَكُنْ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ من ربكم عَلَى رَجُلٍ على رجل I <laughs> won't